وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال ما عاذ الله انه ربي احسن مسواي انه لا يفلح الظالمون வுல அஹரம் மச்சி வஹம் அவி கதலி காலி நிஃபா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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ان الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي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 فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إنه من كيدكم كَيْدَ كُنَّا عَظِيمُ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ